تومه بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف.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 وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 بك واستغفر إنه كان توابا صورة دف الرسول دي بغل يا سراد ما جاء لأصحاب الفيل الفيل رسولك عليه السلام Makedbulijaheda ukun nolla. noola dan aja daheika kovanto, san aja dubi. Suurat, kun siil, hada kera, dan unbulijaheda, arinkeli jattu kukussan jähet. Arinkeli jähet, kun siil, kun siil, kun siil, kun siil, kun siil, kun di maala mashii ah ayaa xukun jirey يمن yemen iyo waxa ka dambeeyo dhan magii isa abraha looren jiray abihi asram baa looren jiray abraha asram ninkaas uu xukun jirey markaa ninkaasi wuxuu qoonsaday yemen oo markaas iyo wixii ka hadha isaga haakimnimo iyo عرفت الإجازة مركّة يا قورش وإحساس الماء ينهي كل ك أحد كان لوسو أحدين هاي كعبد وقنصلي مركّة أقل يابل وكل يس يصنع أقل يابله وكان يساب وصنع كل يس أي كل قاسود معه إن ماشي لوجسوا أحدين هاي ما كوهال كالقطع أريم تي با قردا قورشي كوره شيء نباعوك عي إذا ما ماشي اللا قرحية اللا حقا جييبو هبين نما داحت ايجي قول قاسو حار مرمريي حوان نما نقدون في ماشي ماشي او سلحدي او ريسال لاركي والا بادي قوباي ارنتي ننكي قعان تلوغو ما ديجين لكن والا قرطيها قرطو ماشي ايجا تيني نما نكا ايجو قوسيسي ايه قراش ايه مكاله نما نكا اتاماركا اي مغلان وحا اتكو تلاي جيركيب انا اتربطا ماشي aya qoonsi hagarsan iyada ay kasu ragato dad kale ma halay oo daa jir marka uu wuxuu yiri taasi waxan kaga caafimaad karaya inaan taaso dudumiye ba awl tartana mibayay tan waa moqotay tan waa moqotay laakiin taasan sawdu dudumi nay idan la yagan bunni ka shuku أو duulay ma dheentii soo xayay kacbada dibinteedoo kariyey markabarkii arintaa uu ninka ku soo duulay gaadiidka uu rooron badankii maroodi booha sidoo ninka uu soo gaarin Hijaaz arabnimadu waxaan aqay la warnaba doon baa la dirirsay isku oo مزدالفيا منا بحضا يدع وهذا المحاصر با ليرى مجيبا يحن بارسان تهاي كور مركا تقاتي مادد منا والحق عرفكاتي مادد والمزدالفة سؤال داختد ما شي مزدالفيا منا وادي قبطهو وهذا المحاصر با ليرى حلقا سان ننكي يعيدا مجي شوقاره حلقا مركو ننكي شوقاره حواليه مكاكف وفايبه اوتاجي حواليه بو قبطي حواليه مركا او قبطي عبد المطالب markaas way yeeluu amaq wa anniga من ninkaas aan nabadoon oo wayeen wa geeliib uu argagu u tagay halka odagii uu u tagay abraha asram wa idamada oo taajulaanka wuxuu yiri in la dayar xabar odagii wuxuu yiri war waa kusiiday in aan kaabada baabii aan u socodni aan lagu sheegin waa la isheegay kolkaasi rabiyeeyay eena ay adiga meesha ku kumaayay haddii ka arartay waa maxay dadina lugu ma jiray waadiga isaga yaanahay geyda aliisiba looday markaa wuxuu ila haddaan ila dagaalamay ayaa eedamadan ay ka sheekaynayso suurada xad samada ka keenay simbira tirabadan ummid laarka baa sadex dhagax ay wado dhagax afka ay ku sido iyo labada ay labada كسيدو ku sido iskudinn baa lagu wadaa sadexda dhagax ummid laarka baa qof loogu talagalay ayaa magaciisii ku yahay kolkaas كل <سؤال> كامل uga ridayso kolka meel alin karto adduunka dhagaxyal ka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 وحي مكترنا قنكاريسا إرهاسا أما قلق الباب إستغال لغو قلقا ينوبوة ديسا كلك ولو باتكي ماركي دقنا لدقالي ينوبو دوري كلو أبال ستون و أركضون حدنا بلسادي إستغال الله إيا وقت يسا على ما ينكوهوهي كتوصينا ينوبوة ديسا إيا دقالها إيا إلالي انت سدقو رسول Isaad arkay kaadley? Kolka markaan dambay ay suuradu soo dagtay dibaada oo qolaatun xadiikada faacay dhaqaalaha ugu qaybsamada dib in laga daafaco iyo daafin lagu sameeyo kolka dible iskadaafaco tanaa ka hadashay suurada xikee suuratu qulus la ilaadana dhaqaalba iyadana ka sheekaysay qow nabadgelyo iyo unno iyad intada laysugu darey kolka tani waxa لو أبو الشعان <سؤال> أيه برش نبي عليه السلام نبي مناديشي أساسياً لو كان أيه كميتار عصير الكثيبر أيه قوة كيسنا أيه إلى أيه وحيله قيمين أيه كل مادنه اعتبار بيضهاي لأنك لو بديك سوى واحد بشرة وهرت عن الأرض نشرت قيمين أيه حرم كعبدة ومن بعضنا أيه مرفيري الله ببيج قال تعالى بسم الله الرحمن أبدأ هذه الصورة صورة تنحنك بالله يا بسم الله ألم ندعي مقع عسك الشدي الليه الرحمن نعريس جود و أدوم ديس ودقرتن نعريسة الرحيم مدقرة هانيا دو إمثال رميسة الرعضي أدينك كل رميسة أي كل رعضي وآخراوغو نحريسة نحريسة ألم ترى موادًا أجي كيف السيدة فعلى ربك خبقه وكسم يييي بأصحاب الفيل marodiya qolodi wele saxu istifaan do sidoo kale laga abdiray waxa suuq lays di alayseen ayo iyo wali baadana bombonin arinta la bombonin ayo waxa nimanka la ku sameeyay geed loogu ma إذا ما أن ilaahuma haddi aqabashay ida ma an la fili oo hordodna wax ilaayeen an la arag ayaa yaga اللهي ألم dhacay wax ما هو ذل غينو اييم كيف gaarin kayfa ربك faala rabbuka adiga بأصحاب الفيل ku sameeyay bi ashaabi fil maroodiga qoladii saaxibyal ka waaydo maroodiga kusoo duushayuu kolana saabul filayti man ta waddahu sayciday isu lowinaay makhluqaadka la yaqaanii aadiga nafalaha inta ugu waawayn bu maroodiga ku jira isagii bal lagadiisay kulkaan nimankii heerka gaari waxa ku dhacay yar biya saabiil fiili maroodiga kuwi ashaabta uu ahaa ku soo duulay wa abrahiya cilamadiisa waxa allaha ألم يجعل samaawadan wili oo gaariw خيدهم yajal mawus alibiya li wa oyeeli qaydhum hagar ta marka إلا ku الله oo ahay in ay kaacbada babiyaad aya yajii illa babii allaha ka yahay laba oo كل كعبدا بابئن لهايان ما ايان بابئن كالكي مرادف اي دمتو دي سيغانيو بابئي يجيل له أبال بدي لبدا ليسو قدري وصدق الله إذ يقول ولا يحيق المكر سيئو إلا بآله حقار فالحو وحكو دين تواها الله الرئيه وحي ما منوض كالكي صارت باللبدي ألم يجعل موان مركو هراء بيالي سيدي إله نمانكا كوسمي اييي هيا الله ينوصر حايا إذا kusnaayay wi cid إلى ashaabul fiil kusnaayay maanogin wu kusnaayay أَلَمْ يَجْعَلْ mawan bayeeli kaidahum xagartii ay wateen iyaga oo inay Kaaba dadiiyaanahay mawan kulkum horay fiitad li khasaare gudheey ee bayeeliino taas oo kuma إذا كنت أنت و أبعب بأيو ألا بحركة كوهن قوبى خسارية كوبادو ألم يجعل موانا إيباية كيدهم أصعاب الفيل قرتي أي سمينة وإذا ما عسرايانه كسو تشدهن في تبلغين خساريكو ديهي حقا مركي لقبان جريي وي مراد جفهن وإذا كنت ودي سيغانا إيباية هذا نوع أرسله إذا كنت موان إيباة ديرين واقود عليهم إيبا دو صودا فايران سنبرا مووصنك أدى بيلة كوحة كوحة أن لا قوينه ما شيء كيما دنوالا كهورنا لما أرق كذبنا لما أرق قولك سنبرة أنه عاصف أو كوحة كوحة كوحة في ذلك الهدرة اسكدها دعاية أي يا ربي دو صوتكو ديري وحبك معايمن انتو دي ما شيء بكوب لما دين وذلك او هرا كيسان او بانجر انكاري كوب لعلي يعني نفباس نشيجيا الليري اسمه سنبرة كيسيبه دل سؤك انتو inta uu sii soconaayo ibay dul socotay kulku dalkii tagay ee madaxa kaga dhufay kulka waxba reerki ka ma hayo isagana waa la tabartu say baxti igi ta san'a lagar siyay ciidada madana halkana lagu xaqay wuu arsala mawwana ibbadir waa u dagaxu dagaxan caadiga amahay ee wuxuu aha min sijil moobada dubey oo dagaxan kol laga dhigay asalkeedii dagaxm mahay markaas ayay qadar tay dagaxan caadiga tafah ila lahgeliyo intu burburru noorad noqdaa ah la dubey dagaaha lagu sameeyay waa sandaryaha laga dhigtay wax ka adag daboodan hadii la isuu keen wax caaso dagaax daran oo كيف الرب قصو ديري وها قودرتا الاه كميده يابكهدا نغا وحا ودا وا شنبر وحو ديني مايو مراديب ولاديل يا دغوت مراديب يادد بو دغو خديلايا بانا سيدا من اعظم قدرات الله الاه قدره يسار وها هو يادغو فتح مقم شنبرتا مراديب يا رغا وتا قولداسا لو سو ديرى ترمين شنبرتي وهاي الفيل بحجاره ooba dagaal lagu sameeyay ooba dagaal laga sameeyo la duubay oo dabinta lagu sameeyay dabadeed daga xawdeya halkaas siday u daatan kilmaan suurad beena siyar fajjalahum wa aiba ka yeela ashabul fil bisidu la yidisna yaa idamadha ehabaysna ehubaysna alaasa waxay galiiso waxay isku daaqto waxay faantiya xartaartay ka dhigay every way dad loo daaqday minkii yaqaan ba yaqaan kol ka asa ila tilmaan tiiray seeni manka musibaad ugu joog jatay waxay noqdeen ka asfin maakuul xaba kama taalna naf malaw mid la goosoo la cunay sabay ilahum mid raay mid la isku وحين باللوني صورة بقولي لحد هي صورة غريشبان ليها خارك بيكون جعبان هيده نصيب داخل مكيه وبعد يشين لبادهدا إلى قارقود مفسرين تا أي صورة سجاف دكتس ده باده و مكي هيده مكة المكرمة كن ولا صورة دي شردة جي بيكجير تا أي ذهذا وعفر هيده ساي و هذا ساي و هو وحصورة بنكشة كينش، أظلي ذي ووينا، بس الله عز وجل، وكل اللي ضيّهار ما كدو صورة، أظلي داس، وأي أحد نروح صودو، لا بسفر بين نروح صودو كأوّل إنتي، مدي واحد يهدي من بيوسافري جيران، مدي نشام بيوسافري جيران، جي على المركبات هاي قرعة دا كل شيء، نشام بعقبوا بيوسافري جيران، حقا المركبات هاي قرعة دو قبوا ذهينا، يهدي ثالث كل بيوسافري جيران، لا بدع wa hay ku keenana cuntaa ayay ku noolaan jireen waa la qiimeen jireen dunida oo dhan oo markay xagga uu safraana ahlul laahi baa loo yaqaanay xaramka kan yaa heliyeen wa islaaman ayu qiimilaa awal bayn saamar nay fi surati ali imran inna awal baytin wudi'a lin naasi lalladhi bibakatu قولك إلى يمننا ولا جهر من جري، إلى سامنا ولا جهر من جري، أنت وحيد ربان صادق <تصفيق> سامبي، نبت جريكوا يمن جري، في جارني ما وحيل كل يمادل، ودرء يا طول يا أي أمي إن نبت جري اللعوب دري، قل كاللوا أي يمنو سفر جريت، نبتنا أي سامو سفر جريت، أي سجاركوا سوقا جريت، أي دوار تأكل لبنان، تصور لوج الله ده سنيم هذا نيم هذا الله ودعنا وحق النبيذ قلي هذا والناس حرام كا ابن النبيذ قليج وأنغري دباثي يا وار مذ ما كان عن وقلدي أقوس اللواتي واقوها الكايمك رسولك عليه سلاط والسلام ثلاث كيهر مركح ريدي أصفاريسسي يا رسولك يريح بسها حابس الفيد حشة وح الناس كرها بي اللي هي مرضي كرها بي بنك كله وحق منا كل كملة بتجليه، أو سجنان له، كل كله من أعماله يسوق ذلك، ملة بتجليه أي جودة هم قالا له، لا تأفر سكنه لجك قارنجي، أو دبعته، لن كأي، لن كأبوك دي هجرته، وصدق الله إلية يقول أول من لهم حرا من آمنا، يجب إليه ثمراته كل شيء، هو حج عنصرا، حج لبتجليه لنا، أولم يرو أن جعلنا حرا من آمنا، ويسخطف الناس من حولهم، أظب البعض ليؤمنون. رب نعمت الله يكفرون كل كو ويهي نبت جليده لو وها ليسو دري لما انت هغه قالها نودا النعم ووي وربي و كلدهستي ملي لخصي ايا لا يري فليعدو هذا البيت بيتك الاله الاني قولك <تصفيق> وصورة قرشو صورة دي كما يفعل واحد منير تاسيل نوعا شجعا أي قرش ووجري ونباتي أتدار وعين إيجا أيال لقدر فعى سنة وحوي إيجي أو لورورية دلك هذا بعد يبي يسافر بالمايين لكن لبلا سفر واحد كلين مادن أي كل ابنائه قل قص أن نعمنا بتجلينا الله جيي قل ك الله صدق يلا إيجا لورورية نعم ذا أنا قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ وهذه الصورة وعن صورة بالله كبلاباية بسم الله ألا مجيء حس كشدي اللي الرحمن نحريش بود أدم ودود جارتنا نحريشة الرحيم المتجاره ندم نحريسوه قال تعالى حبيوه في قريشين. قريش قريش قرورين تأوده ويا بصورة دود أدم بواحيك بلاباصة حرف الجار حرف الجارنا إنما اللبوح ركوت أفسر ينتول برائي بإلهه إن لكونه لنتف جعلهم كعصف مأكل فربه رفعه في نجودا فجعلهم كعصف مأكل والجو تعلج كرا وعكر اللجوح الكرا فليعبدوا ما كن فجعلهم كتعلج جسد فجعلهم إلى أصحاب الفين وحكيالي كعصف بل مأكل لذاق مصونة وغيالي لإلاف قراش إنه قراش أوريا ان ورشي ما هي الهدام يمكن إذا ما يصير الباب إن قراش ما وررسنا و المجالد واقببحن بيجبا يجبا كل دعدي بلد كذي بقى الديمين لها إذا ما قالي كل كاسال اللي يهديه عن تقال قد كبح المجالد كل كهدق هي كركض باي فلان كل كديمين سن الباب يي أبره يرقي سي مراودي جا يجيب أي ورور نصاي وكل كنكي الباب يجيب شو هي بيبالغوا اروريناي لإيلاث القريش قريش ارورينا إذا أودت بحربي أتحاب الفيل بل الله داغواك الله أغيى علي إيلاثهم إيجا إس ارورينا هذا وأي كلما حقاك كلمايان أما سببته كلمايان وأي كلمايان رحلة الشتاء حقاك السفري جيتا إلى اليمن اللي صفره هي هو الصيفي ورحلة الصيفي جيلالك السفر جيتا إلى الشام اللي صفره أول من أجل التجارة إن أدر يدون كل يوم مادن أوده يسافر عن كلك على هذا السفر واحد كل يوم مادن بل كل نعيم كلك هذه علقينا دا لجأبيه ده فان ذلك وذكر حين الله كانه وإن بتقولي مركا النبوة دي الرسالة دي اهرمتا ويهر أيوب الله فتو كلك تاسيوه قول إيقال الله قاره حالات إيقال الله قلي مركا ديسيد الله قلي محالا قد بر رب هذا البيت إلهة صدى ايه لي إني عبدو لإلهة قريش كلك فليعبدو كحي إيرسيدنا وهو يفليعبدو قريشة عبدين رب هذا البيت بيتك كان وكعباده وكان فبقيها عبدين ما يو لإيلاف القراش قراش أرورنتي اللي أروريه أول هل سبقها اللي عابدان إيلافهم إياكا أرورنتي وضا اللي صدونا اللي أروريهي فيحلة تشيرتائي حقاها سفرده فيه وصيفي الجيال كالسفرده وضا لاي سقدو ماي فليعبدوها عابدانو خبها هذا البي بيس كانوا كان الرب ديو ناشان اوها كفها متى مركض قبلها اللي وجه هايسان ايو اللي تكون وحيث ما كنتم فوله وجوهكم شطره لن في سمرك وجه الله ديني أما مرك حتى عمر هذا اللجوذان علي اللجوور يقسان علي أو الله الفرينا يا كل كورج أوح اللودن ليه كعبد النفس هي بجحه مولي أيه أنا عاوق برساي خليه رب هذا البيت كلمت رب هذه اللجته لها خليه بدور هذا البيت ينضون لي نضبي عن لي وحدو بعدي وح اللودن ليه الله إنه يحي قرط اللوريج سنايا إساقا يروا ليبطوفوا بالبيت العطيح إساقا ماشي هلقوا وليك إساقا يروا مكالات كان يواجغا لها الدين هاينا إساقا إلي يري فوالي وجهك شدر المسجد الحرام كلك أمر لنا فرأي أيين الفرينينا فأوحا تدع فيما ليس مستشريقي إنتا يا مسيحي إنتا مسلمين في إسلام كحده وقوة قوارت إليه إذين بطقا كلاوحا تدع بين إيسان بقاح دا لعابو داول ما عبودنا بجهر بجهر ربي جسنا عبودنا فليعبدوا رب هذا البيت وحن أكيس كوسما لنا أمر دنيسي هدان أدننا أمر ربان فرنا لنا فهم سي عمر خضي الله عنه إن تقول كذا حجر أسودك أيوجر والله علمت أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا لا أني سائر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك أبدا وحجر الاسود كوستان كوها يا قولك لرسول الله ان يتنفيذ لأوامر الله يا ما شاء الله سمينا يا بان قار احانات بقاح اللقاء مالك وحال عابدا معها وحنا اتصابه شديسه كمتان فيه اللي لماشا تابتا او اه حجر الاسودكا او تعاليم اسلامي اه اه معها ايضا ماشا تكسو قارتابا ايه بقاح نهدر لساميي اه بلا اتصابه كدك فب هذا البيت البيت كان وكان فب ديها عابدين الذي ربك نعمد اللبادو تاوه ارورنت اللبه اروري الادم قودين اللبه عابدين انتنا از باد الله هلا كاني الذي نعمد اللبادو الذي ربك عابدين اب اماهم قودو من جوعين باهدي هايسي ودالكوذو بير ماله ووارشاد ماله ومسانع ماله كلها باهي باهيسي باهدي اللبه قود ورحلة تشيطاء وصيف فالبايدين كذا عافى <تصفيق> مادن وأمنهم الله أنبت من خوف بغرل وابراهيم واتيل بابئية شنب لها لجهور جايج كلها دي آمن للسيج وأدوا وضيل لعابيج ومن آمن ربك لجايج ودي وطادي تبدأ وبايمان الله يدل ردي عييج شو جلها أيها البرواق الله بلا سيكا كوفنسا وأن الله بدي النبي إبراهيم وقال للبريج يا أوي وارزق أهلهم من الثمره اجعل هذا البلد آمنك فالنبي إبراهيم حجمدي سيماشو برنامبو كوالا بريا يا حبي اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهلاو منه ثمره لبدا الله ويديه نباد قليه يا عونتو وحاوه يالبالا في مقالك كومي كريتا حدا يالمقال حمت آلين إذو شوهي الميسو حدا نباد قليه قور عيانا إذو شوهي الميسو كوالا داي عونت يا نباد قليه يشو مقالة لبا بري باهر كل كالساء الذي خبك أب أمهم قودي من جوع باهده أب أمهم كنبت غلي من خوف عبسبتي اللّه ها عابده وحي رب الله بتال سورة بقول يتدفات مقا هذا سورة الماعون با ليلا ويبنعون الماعون در داية يكو مقا عام تالسورة با وحي كم تالسورة بي شود داقة انت الرسول عليه والسلام ومكة كونولا سورة المعون آيادة هذا تودة ما هو سورة المعون سيدة وهادا الشي لباكو حوضة كشيكي سوداتك كميدة واركادي انتاسوكا كوما لباكو حوضة كميدة أي كشي كو أي كشيكي سي كوحدة كوباد وهاوي كافر كالجالما دي سيبان لانكالاتاقا النعمة الالح ديلي انو ربكاء النعمة الى ابوان صدورهم أيها راو ولبانا آخرة دي حتابتني دي دفيري هواي كشيكي سي أيتي اللبادك شيئا كزوا منافق <تصفيق> أو كقالك أي حكمت الإسلام كنا أدي ماذي يدوس عسرك سماينايا لكن أنا قنع سماينو على وشيسه أنا إيمانك وجريم عملك سماينايانا أنا بقوله دن اللهين أيه وشيسه دن حلوه أرك إسكال كل كأقوله ظهوره أي جاره ذا أي هذا ذي ذي كلمانه حنور إليه أيه أيش أكسي دبا الوجود الذي وح كلمانه وذالقاب اللهين إنه إليه وح النحريله يا انت الجلي الحسن اجد وجته انه يحقره اوهوده قد قادن واي عذاب يان اغان تصدعان او او لديه او تاديب ير ولدان لهي اين حر اسلام ساي دمكه ولو لديه واتلمانا الى هاين تلمان لواده لوشهي هو وهي حبا يراته وح خيره الى يوم سمينين وكل كه هو الله كبقي ونعمتي شي غفرت ودبعين واتلمان لقو تلمان وغمد ميضا اقوحون ويل فلاهم احسن في عبادة ربهم فلقو احسن ما ماء يوناجين ولا احسن إلى خلقه عدوهمي هنا اما يوناج سماين او اقوان أي المساكين في اي اسكتهاجان قوة كوحدة هروي كوحدة اللبادوركة قال لدي ويل واحوة يه عبادة اي سماين ايان وايه المانسينه او صوابنك ما ايدون ايان الله ما أرقيت دك هاي ذن أركو أو أمامرك هاللي ذن كوك ديما ديو هاللي ذن كله بتجليو، أما ذن كوب أدقيم كوه شيء، أما بتبغى نبغشة، كل ك الله بديو كل ما إيش كده رو، فعربو يبوها يا ما أوبوا ديال، إذا فولهم، إن الجلأية، بعربو شجعي، يلو بالابة واتنا، بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ وهذه الصورة، وعن صورة ذن ك بالابة يا بسم الله، اللهم إيش كشادي، اللهم الرحمن، ارحيم متجار حاني بن حارث توت قالت عرف خذوه الى رايته واحد شيخته اسلوب كعيب قال ايش تفهمتا قال يو كان كا هو استغفر كل كان لا فانغورايو ذاك اللي حقوقه يدمد لاضيقا يو هو قال تعالى فبغير رايت وَحَدِي شَكْتَ الذي وحى يكذبوا بي انا يدي هذا المرسي قياموا بينايا وان اخر لا تغايو ولا حسابته مايو ولا شفال مرينه يجوا كيف بينايا كل كولك مركي هفل ان الله قرم انتان اغارين تسلقوده بباطوي انك تاسوه مدى اوكوهاي الله خالقه مخلوقه مدى اوكوهاي اره وحاربه الي سبحانه حدادان كاقونه اللوشيق ايا فدالك كاقيام <تصفيق> مدى ببينين ايا وحوهي فالذي مدى يدوء حقار جوم ايا اليتيم اقون اقون تبو <تصفيق> هدالكواتكين ايا واطم ايا وعدادين ايا وحوظو كدع ايا وحباو مغوغلا د wa asiyaalka inuu ku soo marnay yaa maayuda cuula ila mar jahannama dhal wa wax loo jeedayo waxa waya goontii ku hoogaayaa oo xagargumaaya wa jilula haya ha waana baa yow hadaanntu ku haya wala ya xum ninku boorina ayaa ma ala dacaa nin كل ka naf tiisi an naf kale kol ka inu san yeeli taasa gagaa dadalka ka faale xoolaha go gacan taa وحلا galo oo neef la gaabixiyo wax la sahlo wax la siiyo wa anagtay laakin afka inad katsilaahid wariyadkan wax la taro taasa katsaala kolkan inta laga waayay inu isaga dabca yaa hawmale daabulowla lo garanaayo haduu قال على لو لا تلمانود بولاي هيك فذلكا الذي كيوي يا دعل يا قيما اغونته ادرن او ولا يا حم ان نفس فيها مثل مذكرين مسكين مسكين عن ترشيف ويي يلى يري اقصرتي صلاه يا رسول الله ام نسيته لما رجع عبادنا توجيس <تصفيق> ما حد الله لغا بي مسعدا هل ماكو غلئ ورسولك تامرك اوو حصول سن واهي او لم اقصر ولم تنسى لم أنسى ولم تقصر أما كل ذلك لم يكن معنى منح المؤمن لما أقابني مردن با رسول كمسكع دي سارين تقول صلى الله عليه قالوا سوئي لأكما قال ذو ليده تعمد إرال لورنجي لشحابك حسوسية قاسي خاجئك لإنسان لأركي واحد عاي أيها الليسك إلب صلى الله عليه كاموسي مردن با رسول كو يرسدون نيكان شيئا يا مدعلي نعم يا رسول الله إبا انت ليه إنتا كدب با الله بذيرك قولك قال سي هو اسوء في صلاته صلاه جديده لو شوويه تاسما اكل الذين هم في صلاتهم ساون الامر قال سي دي كمان ما تقلي لي سد باطره عن صلاتهم حق حقه لين يدي به المنسيه وعلو فصلي يخرونه انه قاطعه وقت, دي دي دي دي مقيني دي وقت دي دي يدي ديب و دغانو ما قينهيا وخلمها صلاه وقت يدي لتكدي وخلمها يدي ديب دي دي دي دي لو غدغينا وخلمها و رؤى ولد ليهين ثواب منكر رجين مايات كل صلاه سداسه يكو اي يكون كذا كل فرق او دهيا وعاوي ثوابه في صلاه يا المؤمن اذا كان له سجود سجوده شوه لو كفايا لكن ميك كان والصلاه دي لا يلكذا انه انه ثوابه دي لا رميتني وقت اللي لو إلا الا في الصلاه اللي هو واجبيه واوقت اللي هو وقد قال تعالى إن صلاتك كانت على المؤمنين كتابا موجودا كل كأوحتي اللي ليه لجمن مرمون كل كقوة كا كان سلادة صواب كمأي ينجزيني من أي من قيمة يجرين يدهم مكحيات وين من جرين, وي جرين؟ بورتالين برهيننا دم بي بوجبي حجرين وإذا قاموا إلى صلاة قاموا كصلاة يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليل كل قل كعمل خيسمينا ينودن مشاعر سويك قل يجرين جهاك يرى يجرين حشة يمن جرين يكلوا حبيك بحجرين كل كعمل إسعرك سين هلا يدين أركو إنت عملك بدونا بهاي بايهاي وحول هو أحاوز أحكامتي إسلام كاد إسنائدو وكادوا مخالفة أدليمات وألا إدنجري وألا الدليجي كلك اتخذوا أيمانهم جنة فسدوا عن سبيل الله وحيراب النقطة ديما القوضة إنه النمط قالو وأن إياقنا اللا الدليل حوالهنا اللا قابحين قال لماذا بيقرين أيين تدا سيشعائر توموجين أيينو عملك يسمين أيين مسلمين تيسكتو وحندي بعتوا ذا كم ذهيت وحياه على دارشكم كالأذيلتو جدنت أيو إبريق شاهل وكرص أيو مكاريا دين دي اللي وقع ب أيو دبكل لك رقاطي أيو حو راجع أصبلا وحنوعاس يا من قيم والكوفة ديني بنا في عيوش وترجيه هاي إنك دارش كناؤ الأذيلتو أيوه هدناكم كإني كرايا وحنما يندي بين علو دبكل ليالي هاين في المناح الكراي اللهاين كل كالبذاك قلبا وين بالله للمصلين كوتو كذا الذين كوا هم يقف عن ثلاثهم صلاة حق هذا ساهونها الماموت وكل صلاة دعوذو اسك بدانية سوري تصديق في القلب معها حجاء ثواب ماها مراعاة في الأوقات ماها كل هوا صلاة سوريا وإدرهو سكاو الذين وها هم يراون يراؤون اسع ركسين أي عمل كي, أي كي أي. وهو يمنعون درسك وديده الماعون على يريل إلا كالأديت وحا وحى نوبل أبته سورة دي بقول إيوسدير هاد مك عيد وح على إلى سورة الكوثر يزن وامك وعلى كمته سورة له سودي إنتي رسول عليه سلاط وسلم مك جد هذا وكن ولا عيد هذا واسدح سيد أي واحد الش سورة الكوثر لبمن رضي تابتي مدي وح ك هذا شيء إلى وين oo unadiisa aleyhi salaatu wa salaam ku galdaystay oo khayr jira ka badan ilaa uu siiyay mid adunyaa mid aakhira la badbaare hadaa ka bilowday nabawadi nabiga balla gadigay oo kitaab quraana lagu soo dejiyay oo xigmiye murcidba Allaha buuxiyay oo aqoon iyo maarefa Allahu u furay oo ilaahay aadoomo u kala akhyaareen أي رب سيومضي ساعة بيجو ومقعمر المحمول مال جنيد وده لمعالم كودام وكل ما هذين دوره إياه كفرة الأطباع وما ده يسهر راعدار الروما يسوي كراء إنت إلا أكتاي نجير النبي الروما يسوي أنا جر جاردي جوش اللاجسي وحيد عدوه يقول هذا قال لما يوما فطوعاتك لما هذا والبلاو في ردي دعوه غصبائي خير كان لسيرن كريم بالسيدي كل كخير كأوي أي رب رسول في سوقك قال لا iymi ta akhra bale mid dilu ya iymi dilina bale khir ka وحين way tahay waxayna warkeeda ku gaba-gabaystay bishaaroway oo عليه loogu bishaareeyay alayhi salatu wasala wa إن ka kasoorjeeda adawga indif ku baxayo bala ku dhacayso inashaanka walabtar faalla wixii ku aragaliya oo adawku ugu ah oo ka dhan oo ka soo horjeeda dul iyo رسول كان عليه الصلاه والسلام ويلي سغو دلو قاسم لوران يريد ayaa dhintay geeri uu wiilka uu cusub baa la maqlay korka quraashu wax kale kuma sheekaysan jirin isaga rasuulka ayay ku sheeksheekaysan jire korka uu wiilki geeridi si timid aas ibn wa'il in la yiraa oo rag yaab loo dhalay amr ibn oo asxaar ka min ka ugu xadiid badna ee abu huleeyda ka qaday buu abu huleeyda yiri annagu waan xifdin jiray isna waaw dhigi jiray sida daraadeed mu dheeradi gaayesh qolka abdullah ibn amr ibn al-as asbni wa inud mujrimintiba wayna ya كل كهذا سبب اللي انتي وحيسيبه كل جين ويسكبها بايا ما حدوق قيمة ناس من كان مسكين كه قبل ان كان هو هو كل كاسار رسول كاتر كهم هذا على هي سلاط وسلة. كل كرسول كوحكتر عليه فرعبل الملك. وومضي اولا وحقو ابتير صلا توبة كمرمي وكمرمي ومضي اولا وحقو ابتير صلا توبة كمرمي وكمرمي ومضي اولا وحقو ابتير من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وكل كا إلى يوم الغيامة. انتظر ما يسير رعضي أخيك كرس إيسا عوية مالين كو صلين إيسا أمركي ربي شيقان بشيق أيدان كيبان لقود داري وأقيمت دي بان لقود داري وصلاة دي بان لقود داري وخطبوين كيبان لقود داري وشهادي بان لقود داري كل كا مال والبا خير لقود رسائيون لغضي كل كا سائسة أولا يري وحل هو حمود أيوه واتكلم تهي أذيكا إستقين الضفرق الله شاكي إن شانيك هو الأبتال لفضاء قلبه سورة دو كهذا شيء إيدي أوه بالله بتواتنا بسم الله الرحمن الرحيم أردو هذه السورة عن سورة دنكو بالله يا بسم الله ألم نجي روسك الشيدي أليه الرحمن نحريس قوده أدومه ده قارتنا نحريسته الرحيم متقارهانا نحريسته قال تعالى فبوحو يري إنا أنك واتوكي جابله محل القثم بيتاك انت اي اعضائناك قصيني نون العظمه والكبرياء والكبريا. ان نقم الربي ليا سبحانه وعز وجل العظمه والكبرياء فليله يوسغ ناتي ويسكو دلايو وحل للمل ان انغه اي باو العظمه اي كبرياء اي شرف اي قيمي كل جن اسكل اي اعضائناك قصيني سمعتي كلاما اورن كل كوافي المغلبه لا قابر ووحني وحده يو واخره عليه وهم كعد عنكوه هي يوحدي يو من بئر يجيران بل لا بد ولا تلمع من إن أن جيبا أيها الطيناك كوسيني الكوثر كوثر ما نكوسيني كوثر كالبطة في البوليج مذ وحوي حديث صحيح أيها الكاكسو أروي حديث الإمام متر مذ بوريج عليه سلاط وسلات إنه يري النهر في الجنة كوثر كن و هو في جنود الغيره الذي من ذهب لاذي شجبي ذهب يكتم يسينه ومجراه على الدر والياقوت ما شبيه به شيء عنيس كجيران الغدى انا جوهر بوك ساميتان ياي تربته اضيب من المسك ام ودي سكودغل وحا اودق لو يقال له ادم وماءه احلى من العسل بيزيز كما المربك وابيض من الثلج برف كنا ما شريبا منه شربا منه شربة لا يظمؤ بعدها ابدا قف كما كابانا مرلادد موومو كوابك غالركيس يا لانا عدد النجوم بولبياي كوابك غالركيس يان ارك حديها كو يال بيتر لبيهم اذا ان ما يرى وحا عليه الصلاه والسلام مر كام بدينو جوغي الى ووحو لبياي سن عابوين وبالك بدل انت لو سخدو كل رسولك عليه الصلاه والسلام من تفسير كاتل قفسادل عبد الله بن عباس نقول عليه والخير القصير وعرفته فإنك كثره لكن ها كان لوب لي كثر له كاني مبالغ وكثيمايا كل كويح كو ودم بوجود الجلايا كل كوحة تفسيرك عبد الله بن عباس وإن أعضنا كوحة نكثيمايا كو الكثر خير بلون أما الكثر وبيقال يقال ماك ماك تفسيرك عبد الله عباس كوفا تفسيرك waa bidhi isaga ha qayb kamid uu noqonaayo soo dhax galay khayr badan oo wabiiga kamid yahay oo in nabinimadu kamid tahay oo risaaladu kamid tahay oo shafaacadu kamid tahay oo magaal muhamad kamid tahay oo gargaarka adaw aya khayr badan baa luqusi inay oo uu kamid yahay toogaanada gudahaheeda ku yaal ee biyaha ma'al kala danu wax u هذا هو ربك كليهة او دوكو و ربك دلاتي واحو قورعوه و هذا هو حمالك طمعين ايسوك هلقوا مدخف بكليهة او جهدا و صدق الله إذ يقول قل إنا صلاتي و نسوكي و محياي و مماتي لله لا شريك الله إساكا كليهة إذن اللموذة اكتوه والكافصلي واحدو تكتا لربك كليهة وانحار واحد واحق بريسا وحا مفاصرين تقاركوشيغان فصلي داش انا اتاي صلادة عرفده اللاتو كذوي وصلاة عيد لادها وانحرنا وحوليه اللي قورا اييي مهل انتا عيد داوي فصلي لربك خبقه اوتكو وانحر خبقه وحوو قورا نعرق قيلو ومن اشرف اموال العرب كل كاذبحي لوضا ايا اريقا قورو لكن نعرق واقيلة معناها geela oo xoolo markii loo laqanayay ugu qiimaha badan iyada markii bireynayay cid alla darti u bireew sida markii rasuulka allah amray wa shukran lillahi ta'ala ata lakum hadeena ayso ayaad adiga amal kaaga markii mushrikiinta asnaamtiyada gacyaalkaagu oo salaadadii gowraaga iyo hawlahaago dhan dhanka aad u markaa saaray inna shamia ka أي رواق قبل نيوحا هو إساق أيا الأبتارو خير جدكي كاكو أهو خيركم له ولو عهوري أجيوكو إساق خير بركي وحكو لحي أذيقو سا خير عدن بابدو أيالو تحيو خير عدن يسرف جدكي جد أيالو تحي إن شانيه كنكو عرقلييه هو كاسا الأبتارو خير بمانتي ميت كاكو أياه وحبا كل حي سديبونا كدين تجو وحينو باللوني سورة ذي بقوالي السكالات وقا هذا صورة الكافرون بالليلة إيه دون واماكي وإنت رسولكم مكتون ولا صورة ديه سود دقاي باي كميتاي آيه ده دون اللحوة صورة الكافرون باي صورة دياب له تديو هذا شيء من الشرك والضلل وحوة ايه توحيدك باي الموجيسي كرقوري جبسنا ويكب الواقضي ددك ألا عابوده ايه ددك ألا عابوده يوحك بحين كرئينا اللاركي تاسنا وحي اهي الجواب الهكال جواب ايي گارادوسو جاديساي او رسولك عليه الصلاه والسلام ود لو تدهن فيدهن بين سوره القلم كوسمرنا فكرت بيو كين ايلييي الى ايال كانو عابدنا طلبنا العهد ادي قالا متكا قالا سند باهم كلو عابدينا او, او ودني ata nuka wanaagsan eeina sanad ka duwan la waday ayanu ku gudbi doona kolka ashis ka aqraawne ma aynu yareyno ayanu kale deesna diiqaad iyo dadaalka uu taamarka ay وحيح حساباً تهي علاقة كالكوشيغ اللبه الدولو ملك إسوحان عدام أو إسماعان ففراد لكالقادان أيوه كالوو يا أيها الكافرون لا عبدوا ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما عبد ولا أنا عبدوا ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين وحاوة يوحن ردحن كرامله إسكو عبادنا منهن إسكو معبدنا منهن حقا حضله أني قال الله عابدا واحدة إذن ألا بعد عابدا وشتاها ما بين المعبودين من وطن عابودين من رحمان عابودين وكما بحين كلام كل ما كان لبدا معبود كالتاق لبدا عبادة ويمو لبدا عبادة ويمو وعبادة أني قال سمعين أيو مدعي بجدي أيي وإستقعي فرائي تلماميو وانا توحيدي يا صلاة يا صوم يا زكي يا حاج إذن كتا سمعين أيسانا وامدن في يا دين ذين تلمامي وهو شركي إله إيه لا إتكدبه وضوك كلك لبدا إبادان إسقب المائيان لبدا معبود ناسو إيمان المائيان كلك إنك لديه إذي نوحي نووطا أنه وحيق هو دنايا إله تلك لإكتم هادو مسلك كتب ريسو قائدية من لتريع إذا ما لقا يشوف والجهاد لواجبيه إنك لك أيو كلك معنا هاي سورتك هذا الشينا معنا هو كلك تبرو شرك إيه اللقفه بهذه أيها عدي شيء وانا من سورة التوحيد قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذه الصورة وحن صورة بنكو بالله بأيها بسم الله ألا ما جئي عسك الشدي أليه الرحمن نحريس قوذ أدو ماذا وذكارتنا حريسا الرحيم مدقارهان أن حريساوه قول وحاة لاذا رسولك شرفت له كلمته قل أو كلييته أيها وحاين إن أدلي شنو نفين نماذا عليه سلاته وسلاته معايالي وحاة الكابد الكورن أيها kolka marka uu qulku yiri nubuudii waa adahay halka waa laga urin karaaya oo xakan rabbi uu la hadloayo ee waxa dhoneeyay nubuudisa waa adahay xaqaynu kusoo marnay basharka sida ayba ula hadlo sadax siyaalo inay tahay fi suurati suura ma ka li basharin ayu kale maullah illa wa'yan aw mi waraa hijaban aw yursila rasuula kolka marka rabbi uu ku leeyahay sidaa dhe waa adahay in minamadi kolka oo laga تصرف في صدا وحيه وموافق سنة إن أتبعوا إلا ما يوحى إليه أي أنه سومرنا قمنا رضي الله عنها ما في خلق ذي سلوه كان خلقه الفرآن بيتري قولك وحن أقول له للايه إنه يحوى الله بكيمة إساقنا أمبلغ عن الله وهو بكوهد الله إساقه مدى سوبارسين قولك إساقه هو مبلغ إله نوه منزل وي هناك عمرك إنه مفكرين نقوله يقول له بان ياهي حقا يركوسه ومرني قولوا حاطرة هذا رسولك شرفت له يا أيها الكافر كوهي ناقالوا بيه أشعر لقريه أرك وحاوي عدي المقعوذين لعديهي بكل صراحة انت ندل سمايهي يالا يري وحرف تنبيه لقود دره وقال لكي ناقص فلودي قال لما لهي لقود دره ريه وروحي ناقاله دهو يا أيها الكافرون وحيما حدد في ذلك لا أعبد أعبد المايو ما وحا أتعبدون أعبدانو ألابت ما كان معبوشي ولكن هذا الله يا ألابت عبوده يسأل بقى حيالك إيا أسنامت إيا قريه طلبك لاب أروسته إذا عبوده يسأل إذن لا عبود ما يأنيك ولا أنتم إذن من ميهدين عبدونك وعبوده يا ما أعبد الله أن عبوده يو وإذن كان صدح يا طمسان الذين كو لحجري ونحق الذين كو جيرا كولك اللهم عابده إناد عابدانا إذن بدي يجي ماركا معبود كبال لغاهد لي إذا دينا واتن ولا أنا أنيقى ميه عابد من عابده ما صدا أدعبط محو عابده وعبادة إذن كو وحاو صمينا إسان أنا أقول شركي بانو أقالنا إياقال لموت أنا أنيقى وحاو صمينا إيو وحي بديده إيو الله صمينا تعالى وإخلاص لو مسلمين أي سجا والعيد كله رهينود. إذنك واحد سامين أي سانس؟ كل كهار نفي سيدان بعد جدي أيه؟ هذانا واحد سيركى كسامين أي ساو؟ كل ك ولا أنا أنا يامي أيه؟ عبد جمود عابود ما عبدتم سادع عابود أيه؟ أو كعبادتكم إذن أميره إذن؟ عبدونك واحد عابود ما عبدوا سيدان وعابود أيه؟ إخلاص يتوحد ما عبدوا كل كعلكم منك واحد قرنما أولاده دينكم شركينه وحيدنك أسماء إنسان عبادنما أسماء إنسان يدنك يدنك هو بينه يدن لا وذاك مايو وليه أن ديني ما لا يحيه هو توحيد في خلاص هي عباد الله برهطرو هي توحيد يعني لا يحيو وتفسير مد لغة ولا في الحال والاستقبال بالله وذا ولا عبد ما تعبدون هذا يدن لا عبد ولا أنتم عابدون ما عبود إذا نادا إلى عبود ما يسأل ولا أنا عابد ما عبتم دفدا بن إذا لا عبود مايو ولا أنتم عابدون ما عبود دفدا بن إلى عبود ما يسأل شو الذي دفع عبدي ما؟ وفترة ما كان العدو لمنك في واحد برط الافتى أجهشوا بابتي يجري ذمهاني وحكي كلويساوي سلامه كل كفيل استقبال كسول كأمبيك صورة قل يشا أما وقت المستقبل كا بشر كأنت سكر وَيُرِيدُ جَنْدِيُّهُ أَنْ يُغْرِيَ مِنَّا وَعَابِدِينَ قَيْلَ الله وَعَبَدَاهُ أَمَّا أَنْتَ فَبِأَيِّ يَقَوْلُ قُلْ إِنَّ لِي وَلَكُمْ أَنْ نَعْبُدَ وَنُسْلِمَ لِلَّهِ وَإِنْ كُنَّا مُسْلِمِينَ إِنْ عِبَادِي مَعْبُودِي لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ عبود مَا يَوْ وَلَا أَنْتُمْ إِذًا لَمُهْدِينَ عَابِدُونَكَ وَهُوَ وَلَا عبدون من عبدا ما عبدتم كعبادتكم هم كانوا عبدا إذا عبد ما يويسوا عبادا ميه إدينكم واسيرك أنو وإخلاص إقبال ولدنا ليجاي هوسا لقبنا يا واكر اللبا إدينكم نفي شيدان با إدين جدي أيه جديهي. ولا أنتم إدين كلاميه إدين عبدونك وعبدا يا ما عبد سان وعبدا ياو لكم ولادين إدينكم إدين عملك نواليا أنو على أيه دين عمل خيره وعين بالله ابن سوره البقره طبنا سوره النمر عيصوره النصر بالليليه ايها وسوره المدنيه او انت رسولكم مدينه لنا سوره سودهي لكن مكانها موني كوسودغت موني كوسودغت رسولك او سو خدي او مدينه كيمد او موني حدنا مع ذلك وان المدنيه بالليليه نري رسولك sadex iyo toban sano ayuu makka ku noolaa sidii xilkan loo saaray nubuudada iyo risaaladu ugu yimaadeen 23 sano uu noolaa sadex iyo toban sano ayuu makka ku noolaa toban kana madin uu ku noolaa wixii soo daganay toban ka dambe ayaan madan ilo oranayaa kolka walow ay makka ku soo degtay ilaa muran makay raazantahay hadana waa madan agabaha duwa sadex suuratu والرسول عليه الصلاة والسلام ما كالله فوري وما كمارك رسول الله فوري أملوين با مكاكو حرنا عرب أو قيبكة يدو سواهي شيء وحي أرنجيين إن ظهر على قومه فهو نبيه خيرك أوكادس يدوكاعتك هذا اسمه قوني هو النبي كلك انت أي قراش دي الدني خير والبوايس قيزين أي لكن مارك قراش أي صواقش إسلامك سنة ثمانين من الهجرة lawadi سنة kadhinay aya islaamki jazeeraad u dhin waad kaysa markii iyaga loo الناس يدخلون في الدين ay dadxuluna fi dinil la afwajah fi khirba lo yin ma haye qurashu markaasna iyaga uahay afhayyo dad gaad kheera oo wuld mad cid arafta kolka iyada la yeegey kolka markii uu maka loo furay islaamki u dhambaaciisooday iyada say markaas uradu kashekayso islaamku ye wi wamarka laga sheekeyay kolka fadhuxo makkah makkah rasuulka aleyhi salatu wa salaam لكن laakiin markan laga sheekeynayo iyadoo weli يذن furin iyadana min نبوه nubuwwa nabi nimada calaamadeedii bay kamid tahay oo makkah la furin ba war ku yimid oo laleeyahay marka makkah lagu furoysaati maadoysaati maado kolka ka sheekeynta waxan laga galin laga sheekeynayo waa min alaammin nubuwwa kolka ما جايل بدلم بهي الأداي صورة النصر أيام ما جايل كذا كم هذا مره يمر كذا كذا هذه صورة وعن صورة ذات بالله آيات بسم الله اللهم جعه سكسي قل هي الرحمن نحرش جود نحرشة الرحيم المدقار ره نحرشة ود قال تعالى سبواه جري إذا جاء هدويمات نصر الله رب هيل كيسة الرسول رسولك وهو كارجار أيه على أعداء وكاقة جرقارا يكاقه في لنا oo kolka إذا ما أدوك أرمه إذا نبدأ وحكوه اليماد الله هو هذا هو نماتك قوله إساوه إذا جاء مركو ييمادو نصر الله ربي جرقارك kaaga أدوك جرقارا يكاق إذا هو الفتح فردي لغوفو رأي مكو إذا ما لها كلب كالك هو المرعث بالخاص على العام ما هو الفتح أو نصر كمده وقيد من نصر كمده هو <تصفيق> الله <تصفيق> shaani garo garhare dura ofurdi mako furay aya idihi gaalbadan ba ku jirneen kolka idaa jaa marka uu yimaada Nasrullah ila gargar kisa adiga uu ku gargaaray iyo wal fadh furdi lagu furay mako bal daanka karana ay wado daba jooge oo marka uu raayto adaregtid anna saddatka yadkhuluna ilay gala yan fi diinila al diintisa أول فرد فرد بالله سبحانه soo أيه أو قف قف بسوا إسلام بجلي لكن فاحجماركود هاي خير خير بالله يمد وخير لأركابه إنتي وقف دي صوت درسدن أيه يلا دين النجا أيه أمة دانوكا دار النجوا إسلام خانوس هو جل أيه وراي تأدركش الناصر دكتور يدخلون إلين جل أيه في الدين الله على الدين هذا أفواج أيه واقو حقوه الرمح مر كذا ركش سبحان الله يسو بحمد ربك هذا ربك ما هذي يقول سبحان الله و بحمده واستغفره اله الدم بداف كباري انه وحي دليل اضليلها يقول دافو انه ايبا كان وحي ايبا هذي سوابا اللا توبط اقبلت بدا ايا ايبا نقضيه امنا عائشة رضي الله عنه واحي ترمركي سورة ده سوابقتي ايا الرسول فئيري ما اراه الا حضور اجلي واحكال امام وقنايه waa eemo gata in waqtigeeyu soo dhaawaday sababku waa maxay rasuulbu ahaalla xilka aro dunida u dhann loo diray kolkaas waxa uu ala amray calooyin isaga u gaar ah islaamnimadiina waa loo kolka maana uu u xun noqonaayo waajibaagi waaad gudateen islaam ka raan inkee inta inta doonta kolka Kolka رسولك أركبه يترعيشه إستقل إريادة بذنه يوم سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لينه ما كأسي ويديسي وحان أركبه إريادا سجود يا صلاةك بذنه يا معاك ولدا ليه قال سوي رواطين لي فري فصبح بحمد ربك واستغفروه إنه كان توامد قال بصفة عامة وحان الله قادره يا سورة أجلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسولك يوم قرطبي وح الجري مركز شرطة سودر كي دبادر سداسا مع المتكليات أيوه سولك من نورا عبد الله بن عباس با خوياه له عبد الله يقول سيد عمر با وح وجود رجلي كل كوازيه البدر الشقيره أن وجود رجلي كل كاسع قاركون حرج أنتي كحن ما دعي عبد الرحمن بن عوف با كمده أمر بولا الله يري خرائيا يري عند الله يواجه يعني ما كل كي أري يا سو فريسيو عمر نواذم برلمان بالله بإني jiray أقول الرجال جي مركاره قوروسان جي فارج القرآن كاللفظ والمعنى أيقيني موكاني جي كل كاسو مشاكل وحفيزه أقولي ما موكاني جي الحمد لله من عباس بكودر سن جي كل كاسو يري عبد الرحمن بن عف ما حضر كنوعوس أو درقي النجوى كريج سر الله عنده اللي قري قالوا جن يري إنه من حيث وريال لين كان كورايي نولا ميد ما بيت النبوة عبد الله ابن عباس فارييرتي ميمون الله ورن جiree kasul ka qabay wa wadaadna hadayki rasulku u kaliyay u aqal khalas sahan jiray kulka si gaaran loo tarbiyeyibaha وأنا كان ماشوك هذا جيواس دانان عروتي نما حدوبريني لما سر دان إن مالكين دمبو أياري قال كاسو يري واحد وياشي نكرهوا إن صوردا لا يشج معناه كابليش إذا جاء عمر كده الأخير هو يري صوردا معناه تلمام يشيسر مركزا لا يري واحد صوردا تلمام يش إلهيا ذو خير مسيو وجرجار يقول أي نحله وضرب لا ينفره سبحان الله والحمد اين الرب داوود ورسله ان داون باي شيغ دي ماكالي مركا سا عمر يري اهاكلا تقول يا ابن عباس ورياش مكن رعتنت كمرعتني بو محاد اورن لا يدبو يري غير دي رسول كون الله تلم ما ما يبو يي سجا الربجي لا هدلي وحن اي شيغيان علامه لوغ واحد وحا ويه غورتا دا رغد اسلام كور لوسو لو سو غلايو غوشو لا يسع رعادو دالكن لوغوفرو وذلك علامه اجلك إنه دمان إيسا تاسا أجادا وحي وقتها قدم بها خببات قابل إيسا الدنيا واتكتاكتاك مركاج جزعين كنتوه سهيد هذا حقاكتوه سبحان الله وبعمده جلد البال لأييري أورباء الله والله إلا أعرف إلا كما تقول تيكا لأماء قنصات شكتي مهان هل كاسا أولا يدي لكو قوستان عبدالله إلا اللقوع أجاداك وصدق الشاعر حيث يقول فكم من صغير لا حدده عناية من الله فاحتاجت إليه ل قَيْمَ الله اني كودخدو هدا يرادو ودا يالبا اشا باهنايا مركو رسول كدنتين عبد الله بن عباس افر يتنجلب واهمقان جارين وهو كدا بايشكه علمي علي وركه خبر هذه الامه وترجمان القران وابن عم الرسول بوها انوال الله على والله سبحانه وتعالى